بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة herra, القمر herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, herra, مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغنذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكور والشعن أبصارهم يخرجون من الأجذاث يخرجون من الأجذاث كأنهم جراد متشر مطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم العسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجير فدعا ربه أني مغلوب فانتصير ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء, فالتقى الماء على أمر قد قدير وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفير ولقد تركناها آية فهل من مدكير فكيف كان عذاب ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكير كذبت عاد فكيف كان عذاب ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل من قعير فكيف كان عذاب ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكير كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا سيبعون إن إذا لفي غلاد وسر أُلقي الذكر عليهم بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر الأشر إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَّهُمْ فَرَتْقَبَهُمْ وَاصْطَبَر وَنَبِّئْهُم أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مَّحْتَضَرٍ فَنَادَوْا صَاحِبَهُ فَتَعَاقَ فَعَقَر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكير كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل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 ضي فيه فقمنا أعينهم فذوقوا عذاب ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذاب ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدرك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 أم يقولون نحن جميعاً تصير سيهزم الجمع ويولون الدبور سيهزم الجمع ويولون الدبور بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمره إن المجرمين في ضلال وسعو يوم يسحبون في النار، يوم يسحبون في النار، يوم يسحبون في النار، على وجوههم ذوق مسّ قر. إن كل شيء فلقد بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكير وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر